عن السياسات البشرية التي هي محل للقبول والرد نعيش سويا مع سياسات ربانية من كتاب رب البرية سبحانه وتعالى هذه السياسات ليست محلا للرد والقبول إنما هي منهج حياة ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وبذلك ساد العالم بأسره وقاد الدنيا بأسرها فرفع الله عز وجل شأنهم وعلى ذكرهم يقول الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنون مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون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 الرباني الذي رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم ما كان لأحد أن يختصر هذا المنهج في محاضرة أو في خطبة من الخطب بل إن هذا المنهج العظيم رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم سنوات طويلة يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول أي التي غنمها المسلمون من حروب فلما تنازع الصحابة رضي الله عنهم في قسمها عاتبهم الله عز وجل وأمرهم بإصلاح ذات البين وأمرهم بطاعة الله وبطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرهم بتقوى الله عز وجل، فإن كانوا على الإيمان حقا فلا بد لهم أن يتصفوا بهذه الصفات: تقوى الله عز وجل، وإصلاح ذات البيل، وطاعة الله، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ يذكر صفات المؤمنين الذين حققوا الإيمان والتوحيد لرب العالمين. فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خمس صفات ذكرها الله عز وجل في حق المؤمنين وكما قلت لكم ليس هذا الموطن موطن اختصار لتلك الصفات إنما هو منهج فلا بد للأمة أن تتربى عليه وفي مقابل هذا المنهج الرباني منهج المنحرفين عن طريق رب العالمين فتدبر كلام المولى تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت ووجلت ووجلت لما سمعت من كلام الله عز وجل وفي مقابل هذا المنهج العظيم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 إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وفي مقابل ذلك في نفس السورة يقول الله عز وجل عن المحاربين حينما تتلى عليهم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 فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم محاربة وعناد لشرع الله عز وجل قال وعلى ربهم يتوكلون قلوبهم تعتمد على علام الغيوب سبحانه وتعالى ومع ذلك ياخذون بالاسباب اما هؤلاء المنحرفين فانهم يعجبون كل العجب ممن كان عنده يقين بوعد الله وبنصر الله تبارك وتعالى ففي نفس السوره يقول الله عز وجل عنهم اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم كيف وهم يعذبون كيف وهم مستضعفون في الأرض ويظنون أنهم سينتصرون يقول المنافقون: غر هؤلاء دينهم فقال الله ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى الذين يقيمون الصلاة هذا وصف رابع لأولياء الله عز وجل ما قال الذين يؤدون الصلاة إنما قال يقيمون الصلاة يقيمون الصلاة بخشوعها وبأركانها ويحققون واجبات الصلاة ويصلون كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مقابل ذلك في نفس السورة يقول الله عز وجل عن الكاثرين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه كانوا يطوفون بالبيت عرايا إلى آخره قال ومما غزقناهم ينفقون فهم يسخرون أموالهم لخدمة دين الله عز وجل أما هؤلاء المحاربين فقال عنهم ربنا تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ينفقون أموالهم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 الطائعين لرب العالمين الذين حققوا النصر والتمكين وأخذوا بأسبابه وسلكوا الطريق الموصل إلى الله عز وجل فقال لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ثم جاء السياق المبارك الذي كان في غزوة بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان هذا ما نحن بصدده اليوم بإذن الله قال الله عز وجل لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن ثريقا من المؤمنين لكارهون فأخرج الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش تعويضا عما أخذوه من أموال المسلمين والمسلمون ما خرجوا إلا لذلك ولكن الله عز وجل أراد أمرا آخر فهم يريدون العير والله عز وجل يريد النفير أي يريد الجهاد في سبيل الله عز وجل كما أخرجك ربك من بيتك بالحب وإن فريقا من المؤمنين لكاره فهذا حدث من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ما كان عندهم استعداد لتلك الحرب الجائرة ولكن الله عز وجل هو الذي أراد ذلك فأول أمر مستفاد من هذا الدرس العظيم هو أن الله عز وجل قد يظهر لك في ظاهر الأمر أن هذا الشيء فيه شر وهو في باطنه يحوي الخير الكثير والكثير لسيما أن الله عز وجل هو الذي أراده كما قال الله عز وجل كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم لأن فيه إزهاق للنفس وإفساد للأموال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فعسى أن تكره هذا القتال لما فيه إزهاق للنفس ولكن الله عز وجل يجعل في طياته الخير الكثير والكثير فمن أجله يمكن الله عز وجل لأهل الإسلام ويعز الله عز وجل المسلمين وتكون لهم الشوكة والغلبة والقوة ثم قال وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم هذه كلمة عامه عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم فعسى أن تحبوا أن عن الجهاد في سبيل الله فيكون فيه الغلبة والشوكه لاعداء الاسلام فيتسلطون على رقاب العباد والبلاد ويسومون الناس سوء العذاب ويذيقونهم الويلات كما هو حادث الان وان فريقا من المؤمنين لكارهون لعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم فالله عز وجل جعل في جنته منازل عاليه لا تبلغها اعمال العباد ولم يكنوا بالغيها الا بالابتلاءات وبالمحن ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب فيوفقهم الله عز وجل لأعمال صالحة يرفع بها منازلهم في جنته وفي مستقر رحمته سبحانه وتعالى وحينما تكون النفوس في رفاهية وفي رغد من العيش فإن هذا يورثها الطغيان والقعود والتخلف عن نصرة دين الله عز وجل فيكون هذا الابتلاء بمثابة الطبيب يصف الدواء المريض للمريض ليستخرج منه الداء المعظم وإلا لو تركه على هذه الحالة لهلك والله عز وجل يحب الشهداء فيحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في سبيله يجعل الله عز وجل أرواحهم في جوف طير خضر يردون أنهار الجنة ويأكلون من ثمارها إلى يوم البعث كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ثم اخذوا يجادل النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون كما قلت لكم في المحن وفي الشدائد تهتز القلوب وتزلزل حتى أنها تقول متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ولكن انتبه إذا كانت هذه القلوب ممتلئة بالإيمان وبحب الرحمن فما هي إلا لحظات ويزول عنها تلك العوارض وتلك الشدائد وتلك المحن وتثبت ثبوت الجبال الرواسي اما اذا كانت القلوب خاويه على عروشها من الايمان ومن حب الرحمن فانها تنقلب على عقبيها وتكون بمثابه الذي يعبد الله عز وجل على حرف واحد فان اصابها خير اطمانت به وان اصابتها فتنه انقلبت على وجهها خسرت الدنيا والاخره آخرة. آخرة. فيا آخرة. من آخرة. تظنون آخرة. ان في الجهاد آخرة. الهلكه آخرة. وفي آخرة. الجهاد الخسران فانتم بعيدون كل البعد عن منهج الله عز وجل هذه الايه المباركه اولها اولها بعض الصحابه رضي الله عنهم على غير مرادها فجاء الصحابي المبارك ابو ايوب الانصاري ووضح لهم منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج القران وبين لهم السياسات الربانية التي ليست محلا للقبول ولا للرد قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة عند الترمذي وصححه أن المسلمين كانوا في حرب مع الروم فأخرجوا له صنعا عظيمة فحمل رجل من المسلمين في صفوف الروم حتى ألقى بنفسه بين أيديهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة فقال أبو أيوب رضي الله عنه إنكم لتؤولون هذه الآية على غير مرادها لما أعز الله عزه الإسلام وكثر ناصروه فقال الصحابة رضي الله عنهم لقد أعز الله عز وجل الإسلام وكثر ناصره فلو أننا أصلحنا أموالنا وقمنا على إصلاحها فأنزل الله عز وجل على رسوله ما يرد علينا قولتنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكانت التهلكة هي ترك الجهاد والإقامة على الأموال وإصلاحها فلا يزال هذا الرجل شاخصا في سبيل الله حتى توفاه الله على التوحيد وعلى الجهاد في سبيل الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم أن الأمر قد يكون في ظاهره الشر ولكنه يحمل في طياته الخير الكثير لا سيما أن الله عز وجل أراده فالله عز وجل اراد لهذه الامه ان تكون عزيزه ليست ذليله لكلاب الارض لرعاه ال ما اجد لفظ اعبر به عن هذا الذل والهوان الا بما اشار اليه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وهو يصف لنا حال هذه الأمة الآن كما قلت لكم إنها سياسات ربانية وسياسات نبوية ليست محلا للقبول ولا للرد إنما هي منهج حياة قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم فلتتدبر منهج النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينه حربتم الله عز وجل بالربا وبالمعاصي ورضيتم بالزرع فدل ذلك أن المسلمين عندهم من الثروات الزراعية ومن الثروات المعدنية الكثير والكثير. فعندهم الاموال الطائله كما ترون الان فهم في رغد من العيش ولكن ما الذي اصابهم تبايعوا بالعينه ورضوا بالزر واخذوا اذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله فصلى الله عز وجل عليهم ذلا لا ينزعه حتى يرجعوا الى منهج الله عز وجل هذا أول درس مستفاد ثم قال الله عز وجل وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وَتَوْدُونَ أن غير ذات الشوك لأنها سهلة ميسورة وهي العير ولكن الله عز وجل اراد النفير فالنفس تميل الى الدعه فلما فلتت العير علموا ان الله عز وجل اراد النفير فثبتوا على الحق ووثقوا في وعد الله عز وجل كما قلت لكم حينما تعرض الفتن على القلوب فلا يثبت في الفتن إلا من انتلأ قلبه بالإيمان وبحب الرحمن سبحانه وتعالى حتى أن البعض يقول متى نصر الله ولكن هذا يزول مع أصل الإيمان في القلب انظر الى نبي الله يوسف, يوسف عليه السلام قال الله عز وجل <تصفيق> ولقد همت به وهم بها هذا الهم ليس كما يظنه البعض انه هم ان يضربها هذا بعيد كل البعد انما الهم الذي هم به هو الهم الغريزي وهذا أليق بهذا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هم من من من ما همت به النفس وما خرج منها شيء حتى تحاسب عليه بخلاف هم هذه المرأة التي عزمت وغلقت الأبواب وتوعدت في السجن وهو وهو, وهو وهو هو وهو هو وهو الغريب في بلد الغربه وهو الأعزب ليس عنده ما يرد شهوته ولا يقضي وطره وقد توعدته بالسجن ومع ذلك صبر وهذا صبر اختيار فهو أعلى مكانه من صبره حينما القاه إخوته في غيابة الجب فما الذي ثبته وما الذي زال عن قلبه هذا الهم إنه الإيمان قال الله لولا أرأى برهان ربه نور العلم نور الإيمان فمكن الله عز وجل له ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في نبي الله سعي حينما قال بقال. لقومه قومه. قومه. لو أن لي بكم قوة أو أؤي أو إلى أو ركن, ركن شديد ركن قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يأوي إلى ركن, إلى ركن, ركن شديد, ركن ركن شديد. ركن كان يلجأ ركن ركن ركن إلى الله, الله. ولكن لقلب إلى بعض امور الحسيه فذهب يبحث عمن يمنعه وعمن يحميه من قومه فجاء العتاب من الرب تبارك وتعالى ولكن كما قلت لكم بالايمان تزول تلك العوارض فهل نحن عندنا ايمان يزيل عنا تلك العوارض حتى نثبت على طاعة الله وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم هذا وعد من الله عز وجل ووعد الله لا يخلف أبدا ولا يتغير ولا يتبدل وانظر إلى المسلمين في يوم أحد حد. قال الله عز وجل واعدا إياهم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه فوعدهم الله عز وجل النصر والتمكين في يوم أحد ولكنهم تخلفوا وتركوا أماكنهم وتنازعوا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 ما وعدهم به وحقق لهم ما أرادوا من النصر والتمكين ومن اتصال لشأشة المحاربين لشرع رب العالم ثم زادهم كرامات لأنهم حققوا الإيمان الذي به تنصر الأمم وتعلو وترتقي ويمكن لها في الأرض فاستغاثوا بالله عز وجل طلبوا الغوث من الله قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ملائكة تتنزل من السماء تحارب مع أولياء الرحمن نعم والله نعم والله هذا وعد الله ووعد الله لا يخلف فهل استغثنا, بربنا فهل استغثنا بربنا تبارك وتعالى فهل تذللنا له فهل تضرعنا له مدد من الله وفي يوم الخد قال ثلاثه الاف من الملائكه منزلين بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسومين واختلف العلماء في ذلك على قولين قالوا أن الثلاثة آلاف والخمسة آلاف كانت في يوم أحد ولكنها انتبه علقت على شرط إذا حققه المسلمون فإنهم ينالون المدد بالملائكة من علام الغيوب سبحانه فقال بل ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فوره ولكنهم ما صبروا وتركوا اماكنهم وتركوا وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون وتركوا الجبل الذي كان حصنا حصينا وقيل انها نزلت في اهل بدر. لان الله عز وجل قال في السياق ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ وجاءت الايه فلما استغاثوا بالله امدهم ثم زاده فجاء التتابع ليكون أرهب لأعداء الله عز وجل وليس هذا فحسب، لكي تطمع القلوب فيما عند علام الغيوب سبحانه وتعالى وتشتاق إلى هذه المنازل العالية انظر الى نبيك صلى الله عليه وسلم وهو ياتي على عمار وهو يعذب هو ومن معه فمن معه ما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم انكم ستنتصرون ما قال لهم ذلك انما قال لهم صبرا ال ياسر ان موعدكم الجنه هذه اغلى امنيه فالنصر والتمكين بيد الله عز وجل لذلك قال وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم ثم قال ممتنا على المؤمنين في يوم بدر اذ يغشيكم النعاس امله منه انتم تعلمون ان الخائف لا ينام فكل السبل في يوم بدر ما كانت مع المسلمين كانوا مستضعفين قله قليله وعدوهم كثره لذلك قال الله اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى حتى الارض ما كانت معهم اذ انتم بالعدوه الدنيا اي في ناحيه المدينه ارض رمليه لا تثبتوا انتبه عليها الاقدام والعدو بالعدوه القصوى ناحيه مكه ارض صلبه الارض ما كانت معهما ولكنهم حققوا الايمان وعدوهم كثير ويصف النبي صلى الله عليه وسلم الحال فيقول اللهم إنهم عراه فكسهم جياع فاطعمهم اللهم إنهم عالة فاحملهم اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض لا تعبد في الأرض فانزل الله عز وجل عليه النوم حتى تقوى قلوبهم وتستعين على قتال عدوهم وفي يوم احد عظم المعصية في جناب الله عز وجل لتعلم عظم المعصية في جناب الله عز وجل وإن كانت قليلة تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا في يوم أحد يغشى طائفه منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم في يوم بد الكل نيام رحمة من الله عز وجل وفي يوم أحد يغشى طائفه منكم الطائفة المؤمنة الموحدة التي تريد نصر الله عز وجل وطائفة أخرى أهمتها, أهمتها نفسها, نفسها بحسن بحس بحس بحس. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يظنون أن الله عز وجل لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ينصر دينه فمن كان يخطر على باله تلك الامر العجيب مهما على الباطل وانتفس فقد ظن بالله عز وجل ظن الجاهليه من ظن ان الله عز وجل سينصر الذين يبثون الفاحشه وينصرونها بين المسلمين فقد ظن بالله عز وجل ظن السوء من ظن بالله عز وجل أنه سينصر الذين يبدلون أحكام الله بأحكام وضعية من صنع البشر والله فقد يهلك مع الهالكين فنسأل الله عز وجل العفو والعافية ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامنا قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فثبتوا جميعا وحقق الله عز وجل له النصر والتمكين أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبت أقدامنا على الحق حتى نلقاه اللهم إن أربت منا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذ من خذل الدين اللهم من اراد الاسلام واهله فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا في سوريا وانصر اخواننا في كل مكان يا رب العالمين اللهم انهم جياع فاطعمهم عاله فاحملهم عراه فكسهم يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم اقضوا الدين عن المدينين اللهم اقضوا الدين عن المدينين اللهم, اللهم فرج كرب المكروبين يا رب العالمين اللهم استر عيوبنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا يا رب العالمين وجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا يا رب العالمين هذا والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم